دار السعداء ودار السعداء هي الجنة ولكن قبل أن نتكلم عن دار السعداء نتعرف من هم السعداء لا شك أن السعداء هم آل الإيمان والعمل الصالح وآل التقوى فهؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة كما قال شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة وقال أنا جنتي معي بستاني في صدري إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيلي جهاد في سبيل الله فالإيمان هم آل السعادة في الدنيا وهم أيضا آل السعادة في الأخوة